لا بارئكم فقتلوا امفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذا قلتم يا موسى لن نؤمن 119. لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 110. <تصفيق> ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون